اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعل انس بن عياب قال رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامه القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة وهذا سعيد بن عبد العزيز يقول إن أبا مسلم الخولاني لو قيل له إن جهنم تسعر ما استطاع أن يزيد في عمله وهشيم يقول لو قيل لمنصور بن ساذان إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل وينقل لنا حماد بن سلمة صورة أخرى عظيمة حيث يقول ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا إن كانت في ساعة صلاة وجدناه مصليا وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد قال فكنا نرى انه لا يحسن ان يعصي الله عز وجل عباد الله لعلكم تعجبون من امر هؤلاء العظماء وكيف وصلوا بطاعتهم الى السماء ولكن اذا اردنا ان نعرف سبب التوفيق لبعض الناس في طاعه الله عز وجل فلنسمع لهذه المقوله إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك أي استعملك في ماذا واشغلك بماذا وتقضي وقتك في ماذا فالناس عند الله عز وجل مقامات متفاوتة منهم صاحب المقام الرفيع والخير الوسيع في اعلى عليين الموفقون لكل خير المبعدون عن كل شر فهم محفوظون بحفظ الله الكبير المتعال من كل ما يبغضه من الاقوال والافعال اسمعوا عباد الله اسمعوا كيف انقذ الله تعالى عبدا من عباده في اصعب الظروف ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين كل ذلك لانه كان من عباد الله الاخيار الذين لهم مقام عند الله عظيم ومنهم من هو في اسفل سافلين قد سقط من عين الله تعالى فتركه أعداءه من النفس والهوى والشيطان فلا يبالي أي درب سلك أو في أي واد هلك اسمعوا عباد الله اسمعوا كيف عاقب الله تعالى من عصاه واتبع هواه واتلوا عليهم النبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ما رفعناه بها ولكنه أخلت إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فسبحان من خذل هذا ووفق ذلك أيها الناس إن من عباد الله من سدد الله جوارحهم فلا يستعملونها الا في طاعته جاء في الحديث القدسي ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فهل انت يا عبد الله فهل انت من هؤلاء الاولياء ماذا يغفر ببالك اذا فتحت عينيك في صباح كل يوم هل تحمد الله تعالى ان احياك يوما اخر تزداد به خيرا وعباده وطاعه وتتقرب به الى الله ساعه بعد ساعه وتقول الحمد لله الذي عفاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره كان الربيع بن خثيب رحمه الله إذا اصبح قال مرحبا بممالكة الله اكتبوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صارح نفسك يا عبد الله صارح نفسك يا عبد الله ما هو الهم الحقيقي الذي تحمله في هذا اليوم الجديد هل هو هم الدنيا والشهوات الزائلة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 ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له هل انت يا عبد الله ممن يوفق اذا خرج من منزله لذكر دعاء الخروج فتقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله فيناديك منادي الخير عند ذلك هديت وكفيت أكبر. كل ما والله يحتاج إلى هذا نحتاج إلى هداية من الفتن والشهوات نحتاج إلى كفاية للهنوب والحاجات نحتاج إلى وقاية من الشرور والآفات قال صلى الله عليه وسلم فتتنحى له الشياطين حينما يقول ذلك الفكر. فتتمحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد كفي قد هدي وكفي وغي فما اعظمها من بداية يوم سعيد يا عبد الله هل أنت ممن يعانو على أداء صلاة الفجر في المسجد فيعلق لك وسام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يعلق لك ذلك اسمه. قلت يعلق لك ذلك الوسام على صدرك فلا يضرك شيء أبدا ولو انطبقت السماوات والأرض على من بينهما لما لأنه في ضمان الله تعالى وامانه هل تبدأ يومك بأذكار الصباح وبما فيها من بركة وخير عظيم ومنها سيد ومنها سيد الاستغفار وهو أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما صدعت أبو وأنا على ووعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يرسي فهو من أهل الجنة ومن قالها في الليل وهو موقن بها فمات فمات قبل ان يصبح فهو من أهل الجنه والمحروم من حرمه الله تعالى هل تلاحظ يا عبد الله في اعمالك واقوالك في ليلك ونهارك انك مفتاح لكل خير تنفع نفسك وينتفع بك غيرك فتكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح الخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فضوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه هل تشعر بحب الايمان واهله وتكره العصيان واهله ام في من قال الله عنهم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ام انت والعياذ بالله داخل في قوله تعالى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 وتحزن بأحزانهم تتمنى السعادة لهم ورفع ورفع البأس عنهم مستشعرا قول نبيك صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يا عبد الله ما الذي يملأ وقتك ماذا تحب ماذا تكره من تصاحب ما هي مجالسك ماذا تسمع ماذا تبصر ماذا تقول ماذا تقع بما تفكر فإن كانت هذه الأمور توافق مراد الله تعالى فأبشر بخير فلا يزال الإنسان كذلك حتى يصل إلى أعلى الدرجات وينال أعظم المقامات عند ربه عز وجل فاللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا ائمه مهتدين اللهم وفقنا للخير وجنبنا الشر يا رب العالمين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 انظر فيما اقامه الله سبحانه هل قلبك يا عبد الله متقلب في تلك العبادات العظيمه من حب ورجاء وخوف وتوكل واستعانه واستغفاره واستعاده ورضا وصبر وشكر وتوبه وخشوع وانابه وشوق واصول ذلك كله الإخلاص لله تعالى فليس في قلبك إلا الله فصاحب هذا القلب فصاحب هذا القلب هو الناجي يوم القيامة قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم قال شيخ الإسلام بلتيمية رحمه الله تعالى فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه والقلب فقير بالذات الى الله تعالى من وجهين من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل فالقلب لا يصلح ولا يفلح فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة, والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يتلذذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر إلى ربه الذي هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذه والنعمه والسكون والطمانينه وهذا لا يحصل له الا باعانه الله له فانه لا يقدر على تحصيل ذلك الا الله سبحانه فهو دائم مفتقر الى حقيقه اياك نعبد واياك نستعين فيا عبد الله فتش عن نفسك وانظر الله عز وجل فالأيام تسير والعمر قصير تقرب إلى الله بتقواه كرر سؤال هداه ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤمن الله فما له من هذا فإذا هديك الله واصطفاك ووفقك واجتباك وسدد جوارحك اطمأن قلبك فعشت سعيدا ومت وكما قال القائل ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره فاللهم اجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر واذا ابتلي صبر اللهم استعملنا في طاعتك وجنبنا معصيتك اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين واوليائك الصالحين فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم توفنا وانت راضي عنا اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرساله وماتوا على ذلك